لقد مرت الأمة الإسلامية بحملات صليبية كثيرة ولكن هذه الحملة هي الأشرس من نوعها والأكبر في حجمها ولكن معية الله ودعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن لا يسلط علينا عدوا من غيرنا فيستبيح بيضتنا فقيد الله أبطالا اختاروا طريق الموت إلى الحياة عصفت بنا الأبواء والأوزار عصفت وعالت سمانا ذلة وصغار وصفت بنا الأهواء والأوزار وعالت سمالا دلة وصغار ذقن الأسى قهرا فويحك أمتي أين العلا والعزار أين الرجولة والبطولة سطرت أين الكتائب فاتحها الإنذار عار جثى فوق الصدور ولم يزد متجاهما نعن الأسى والعار هذه وجاء يان اسوال اقدام اراضنا قد نسيت وجاء في برما وفي كشميرنا في القدس قد ثارتنا كصغار أحجار أمتنا أجابت ربها والمسلمون قلوبهم أحجار أحجار ما ذابحا وما جازرا فيه كل يوم وعندما انهاروا وما سمعت بكاءهم وعويلهم تحت الركام فأين أين ثاروا؟ علمت بیان احراز لنا بیع و الهدى الهدا احراز علمت وما ما فضائحا قل فاسور تباس منهن آهو هذا في البسيء إن كان عزيزي. لا يعنيك هذا في البسيء أكفأ السوداء أكفى عنك, أكفى عنك السوداء فهل خمار تعلمين سبي فإني أنتمي بخرا إلى من جلجل وأغار من نسل حمزة والمثنى والأولى ثاروا لدين إلهنا وأثار نحن الذين إذا دعى الداعيم ضر ثمرا ويحقو عزمنا الإصرار لله قد بعنا نفوسا علنا نحطى بدار القلد نعم الدار النصر آت إخوتي فاستمشروا أدلاحت الأطواء والأنواع النصر آت إخوتي فاستمشروا ذحت الأطاء وال